عليكم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام طيب الله ممشاكم وحياكم وعلمني وإياكم, وإياكم وجعل الجنة مسوايا ومسواكم واسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم والعمل والإخلاص والقبول وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في السر والعلن إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام كنا ولازلنا نتحدث في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ونحن لازلنا أيضا نتحدث عن كتاب الصلاة اليوم نحن بصدد الحديث عن الأذكار والادعية المشروعة بعد الصلاة بعد ان انتهينا من السنن القولية والسنن الفعلية اليوم ان شاء الله هنتحدث سويا عن الاذكار والادعية المشروعة الصلاة النبي عليه الصلاة علمنا اذكار وادعية نقولها بعد الصلاة سيدنا ثوبان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صرف من صلاته يعني خلص الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله استغفر الله يعني آآ آآ من شقش على نفسينا بصيغات الاستغفار الطويلة أو نقعد بقى نتفنن وبعضهم بيقول لك استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم نقول له لا يعني طب أنت بتستغفر الله العظيم من من الذنب العظيم طب والذنب والذنب غير العظيم لا تستغفر لهم لا تستغفر لها منه ولكن نكتفي بما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل بعد ما ننتهي من الأدعية والأسكار اللي كان بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن أنت تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة في ضبر الصلوات إنما خليك معايا دلوقتي نشوف النبي عليه الصلاة كان بيعمل إيه؟ بعد ما يخلص الصلاة بيستغفر ثلاث مرات يقول أستغفر الله،, أستغفر, الله، أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تقولها مرة تقولها ثلاث مرات برحتك ها إنما الشاهد أن تأتي بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى اول حاجة ما نخلص نسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر, الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الذكر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان بيخلص الصلاة في ضبر الصلاة يعني بعد ما يخلص الصلاة كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له دين ولو كره الكافرون هذا الذكر آآ رواه آآ أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في ضبر كل صلاة حين يسلم يقول لا إله إلا الله كان ابن الزبير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 مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة يعني سيدنا عبد الله بن الزبير كان يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول هذا الذكر بعده كان يقول هذا الذكر ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة يبقى انت بعد الاستغفار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 ايضا كان في ذكر ثالث النبي عليه والسلام برضو علمه لنا نقوله خلف الصلاة في دبر الصلاة بعد الصلاة يعني وكان وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة الى معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يبقى ده برضو ذكر من الأسكار اللي كان بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذكر رواه وراد مولى المغيرة كان عبد عند المغيرة والمغيرة أعتقه فأصبح الولاء للمغيرة فبيسمى مولى المغيرة رواد اسم رواد مولى المغيرة ابن شعبة قال كتب المغيرة ابن شعبة فرواد ده بيروي عن المغيرة ابن شعبة فبيقول ان المغيرة ابن شعبة كتب لمعاوية رضي الله تعالى عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة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 يوم القيامة إن لم يأتي معه بعمل صالح أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله في دبر الصلاة رواه سيدنا كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال معاقبات العاقب يعني الاخر يعني الحاجة اللي هي عاقب الصلاة يعني بعد الصلاة معاقبات نقولها بعد يعني لا يخيب قائلهن اللي يقولهم ما يخيبش ابد او فاعلهن حتى اللي يفعلهم برضو ما يخيبش ابد ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة هيبقى مجموعهم كام تسعة وتسعين هيبقى تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين هيبقى مجموعهم مية هيبقى مجموعهم مية في رواية تانية لها أنت يكون فيها تمام المئة يعني تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 هيبقى 99 تمام المئة لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ماشي دي لو قلناها ماشي ما فيش مشكلة أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يذكرها الشيخ إنما ممكن أنت تأخذ بهذه الرواية إنك تسبح 33 وتحمد الثلاثة وثلاثين وتكبر أربعة وثلاثين هيبقى مجموعهم كلهم مية في دبر الصلاة يعني بعد ما تنتهي من الصلاة وأيضا ذكر آخر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله في دبري كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون أهي هي الرواية هي هذا اللي احنا قلناه اتتبدي او اتتبدي الاتنين يمشوا ان شاء الله واتبقى انت كده اصبت السنة يبقى كده مجموعهم تسعة وتسعين وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللي يقول كده يبقى كده ختم المئة غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر تتخيل بقى يعني كون إن الإنسان يفعل هذا لو كان عنده خطايا وذنوب يعني مثل زبد البحر فين زبد البحر يعني إيه يعني البحر لما يعمل الأمواج عالية جدا يعمل رغوا كده رغوا فققيع كده حد يستطيع أن يحصي عدد هذه الفققيع إلا الذي خلقها إلا الذي خلقها وهو الله عز وجل فالله عز وجل ليغفر ذنوب العبد إذا كانت بقدر عدد زبد البحر إذا قال هذا الذكر الله عز وجل يغفر له خطاياه ولو كانت بقدر عدد زبد البحر فإحنا لما نيجي نختم الصلاة نقول دي مرة ونقول دي مرة وننوع كده كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول ائتي بكل في ايه في كل صلاة ائتي بحاجة يبقى انت بتنوع في في الصلاة وبهذا لا تندثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى السنة يعني على طول يعني كده بنستعملها ما تبقاش مندثرة ما تموتش السنن ما تموتش انما انت بتحييها كده كل ما تقول صلاة تصلي صلاة تقول ذكر من الأ من أصغرت تنوّع في الأصغار مرة دي قلت دي مرة جاز الصلاة جاية تقول دي و يبقى أنت بتنوع فبذلك تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لا أحب لا, لا أحبك فقلت بأبي أنت وأمي وإني لا أحبك النبي عشان بيقول له يا معاز خد بيد معاز وقال له يا معاز أنا بحبك والله أنا بحبك فسيدنا معاز قال له في ذاك أبي وأمي يا رسول الله أنا كمان بحبك والله أنا كمان بحبك قال يا معاز إني أوصيك أنا بوصيك يا معاز لا تدعنا أي لا تترك أن تقول دبر دبرة كل صلاة آخر ما تخلص الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقول ايه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لان يا جماعة الخير الانسان العبد المسلم ان لم يعنه الله عز وجل على الطاعة وعلى الذكر وعلى الشكر لا يستطيع ان يأتي بها واحدة ان الانسان لما يوكل لنفسه يعجز انما لابد لنا من عون الله عز وجل ولابد لنا من ان يساعدنا الله عز وجل وأن يأخذ بأيدينا الله عز وجل، فلذلك أنا نحن نطلب من الله عز وجل الإعانة، زيك حتى في في الفاتحة نقول إياك نعبده وإياك نستعين، فنحن نستعين بالله عز وجل أي نطلب منه العاونة، نطلب منه الإعانة أن يعيننا على ذكره، يبقى لن نستطيع أن نذكر الله عز وجل إلا بعون الله، ولا نشكر الله عز وجل نشكر الله عز وجل إلا بذكره، إلا ب ب لا نستطيع أن نذكر الله إلا بإعانة الله ولا نستطيع أن نشكر الله إلا بإعانة الله ولا نستطيع أن نعبد الله عبادة حسنة كما يحب ربنا ويرضى إلا بإعانته سبحانه وتعالى لنا فما أتيناه من طاع إنما هو فضل جود لا بذل مجهود فضل من الله علي سبحانه وتعالى علينا يعني الله عز وجل من به علينا تفضل به علينا فأعاننا ان احنا عبدناه او قطعناه انما ما هوش بس المجهود مننا واذا وكلنا الى انفسنا هلكنا والعياذ بالله لان النفس تقصر في طاعة الله عز وجل ايضا ذكر سادس سيدنا ابي امامة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول, الجنة من دخول الجنة إلا أن يموت زاد محمد بن إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد يعني لما تخلص الصلاة بيروي سيدنا أبو أمامة أن النبي عليه وسلم لما كان بيخلص الصلاة كان بيقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة اللي يعمل كده ويقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة المفروض علينا اللي زي مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أي صلاة الصلاات الخمسة التي كتبهن الله عز وجل عليهن علينا في الل في اليوم والليلة إذا قال الإنسان بعد ما خلا الصلاة الفرد قرأ آية الكرسي لم يمنعه من انه يدخل الجنة غير انه موت مش اول ما يموت يدخل الجنة ادام مواظب على كده يبقى ما يمنعه من دخول الجنة الا انه يموت يبقى دخول الجنة متوقف على موته اذا مات يدخل ال يدخل الجنة فزاد محمد بن ابراهيم في حديثه وقال وقل هو الله احد واحنا احنا فعلا بنعمل كده لما بنختم الصلاة بنقرأ آية الكرسي وقل هو الله احد ايضا الذكر السابع روى سيدنا عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبرا كل صلاة يبقى المعوذات يبقى كمان بعد قل هو الله أحد نقرأ أول آية الكرسي وبعدين قل هو الله أحد وبعدين نقرأ المعوذتين المعوذة نقرأ المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل الأحاديث اللي ورد بالحاجات دي أحاديث صحيحه كلها أحاديث صحيحة والشيخ عبد عبدالعظيم بدو الخلفي ربنا أحفظه لنا ربنا في علمه يعني كفان عناء البحث عن إيه عن نشوف الحديث ده ضعيف ولا حديث ده لا هو الأحاديث كلها ما شاء الله أحاديث كلها صحيحة ومتفق عليها بخاري ومسلم وكده يعني فالحمد لله رب العالمين وربنا جزي خير فيعني الأحاديث كلها أحاديث صحيحة يبقى أيضا لما نخلص صلاة نقرأ آية الكرسي بعدها قل هو الله الأحد وبعدها المعوذة ذكر الأخير بتروي لنا ستنا أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين نسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يبقى إيه لما نيجي نصلي الصبح نقول اللهم إني ده في, في, في, في فرض الفجر بس يعني اتقال الصبح بس بعد ختم الصلاة بعد ما نقول الحاجات دي كلها نقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا مرة تالتة ودي سنة عليه السام كان إذا قال علم الناس ذكرا أو شيئا من السنة كان يكرره ثلاث مرات المرة التالتة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أيضا الحديث صحيح بكده نكونوا انتهينا من الاذكار بتاعة بعد الصلاة طب تعالوا كده نقولها مرة تانية كده سريعا كده نقول ايه نقولها بالترتيب او ما بالترتيب اول حاجة نستغفر الله ثلاث مرات تاني حاجة نقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام في حديث تانية هتلاقي في حاجات تانية اكترى الشيخ ما ذكرهاش في برضو حديث اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك احنا قلناه طيب بعد كده بنروح ايبين ايه بنقول لا اله الا الله ده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا نفعز الجد منك الجدة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 ثلاثة آه... وتلاتين أو هنقرأ الأول هنقرأ آية الكرسي وبعدين النقرأ ال سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل يا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهنسبح بالله عز وجل ثلاثة وتلاتين وهنحمد الله ثلاثة وتلاتين وهنكبر الله ثلاثة وتلاتين هذا تسعة وتسعين هنقول المئة نتمم المئة لا إله إلا الله ده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو الرواية الأخرى التانية أو الرواية الأولانية اللي احنا ذكرناها هنسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 هبقوا تمامهم 100 يبقى كده ختمنا, ختمنا الصلاة في الصبح نقول اللهم عيني على ذكرك و... اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا خلي بالك الفجر والمغرب لما نيجي نقرأ قل المعو... المعو... المعو... هو الله أحد والمعوذتين هنخلي كل واحدة تلاتة. يبقى قل هو الله أحد تبقى ثلاث مرات في الفجر والمغرب قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل واحدة منهم ثلاث مرات في الفجر والمغرب بكذا يبقى انتهينا من الأذكار المشروعة طيب بعد كده عندنا أمور تكره أن نأتي بها في في الصلاة زي مثلا إيه؟ تعالوا نشوف عندنا 14 حاجة يكره أن إحنا نأتي بها في الصلاة المصلي إذا جاء بها يبقى ده فعل مكروه أنه ما يصحش إن هو يأتي بها المكروه ده اللي الإنسان ما يتعمدش أنه هو يعمله علشان ما يعني ياخدش وزر عليه زي إيه مثلا العبس بالثوب أو بالبدن لغير حاجة الإنسان وهو عمال يصلي عمال يسوي في هدومه وعمال يهرش في جسمه من غير إيه من غير حاجة ليس هناك حاجة تدعو إلى ذلك سيدنا معيقيب يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة يعني ايه يسوي التراب وهو يسجد زمان المساجد كانت فرشوه الحصو يعني ما كانتش مفروشة زي دلوقتي كده يعني مكت وسجاد من الفخم لا يعني كانت الفرش بتاعها مفروشة المساجد حصة اللي هو الحجر الصغير فكان الانسان لم يجي يسجد على الحصة ممكن تلاقي حصوة لها بوز كانت تجرح له جبهته او تجرح له انفو لان الانفو الجبه بيضعه بيضع على الارض فكان يعمل ايه قبل ما يسجد يسوي المكان اللي هو هيسجد ايه فيه عشان ما يبقاش فيه حجر او حصوة بوس كده وتجرح له جبهته فكان يعود يسوي فالنبع سامنا هاهم عن ذلك قال اللي يسوي عايز يسوي يسوي, يسوي مرة واحدة بس بييده, بييده مرة واحدة بس انما مش كل رقعة يعود يسوي وكده يعني هينشاغل في في الصلاة بتسوية الايه بتسوية التراب او تسوية الحصى. قال له ان كنت فاعلا ف... فواحده يعني مرة واحدة فقط الحديث متفق عليه نمرة اتنين بقى مما يكره فعله في الصلاة الاختصار يعني ايه الاختصار ان الخاصرة يعني الوسط وسط الانسان يسمى الايه الخاصرة طيب. ان هو يضع ايده كده على خاصرتهم يبقى واقف كده حاطت ايده اليمين على وسطه واده الشمال على ايه على وسطه وهو بيصلي هذا فعل مكروف في الصلاة الدليل ايه سيدنا ابو هريرة قال نهى او نهى ان يصلي الرجل مختصرا يعني وهو واضع يديه على قاصرته على وسطه يعني, يعني هذا مخروق والإنسان ما بوصش فوق السماء رفع رفع النظر أو البصر إلى السماء ده يكاد الله عز وجل أن يخطف بصر الأبعد الإنسان ما يعني لازم ينتهى عن هذا الأمر إنما ينظر محل السجود وذلك أدعى للخشوع لو عايز يخشع يخشع في صلاته لو أراد المصلية أن يخشع في صلاته أه لا نظرا الى محل سجوده فذلك ادعى لخشوع هم بتوع فلسطين الفلسطينيين كده لما بيلبسوا الايه الغطره كده الابيض في اسود دي وبيحدفوا كده اليهود بالحجارة عليهم من الله ما يستحقون اليهود فهم بيحدفوا اليهود بالحجارة عشان اليهود ما ايه ما يعرفوهمش ما ايه ما يقدروش استدلوا عليهم فيروحوا مغطيين وشهم كده ده اسمه اسدال او سدل يعني ان يغطي وشه وهو بيصلي أو يغطي أنفه وفمه وهو بيصلي هذا فعل مكروه ما ينفعش في الصلاة لازم يبقى وشك إيه إيه مكشوف وأنت في الصلاة تكشف وجهك إنما ما تلبسي لباس إيه على الوجه يغطي إيه الأنف والفاها دللنا, دللنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السادل في الصلاة وأن يغطي, أو يغطي الرجل فاها يغطي بؤه وهو, وهو بيصلي قال شمس الحق في عون المعبود الشيخ شمس الحق الامام شمس الحق له كتاب اسمعون المعاون المعبود قال الخطابي بيذكر عن الخطابي الامام الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وقيل ان ان السدل ان ايه ان الانسان يلبس ثوب طويل ويبقى مرخي على الايه على الارض وقال في النيل الشوكاني قال في نيل الاوتار قال أبو عبيدة في غريبه السدل اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل. يعني يسيب برضو الثوب كله كلام واحد يسيب الثوب كده ما يضمهوش لجنبه فالثوب ينزل ويصدل يبقى مرخي على على الأرض ينزل طول الأرض وقال صاحب النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل الثوب في بعض الناس تلبس عباية وتلف نفسها بيه كده وتبقى إيه إيه, إيه, إيه إيه جوه العباية إيديها جوة العباية لبسك تبقى مكتفة نفسها باللبس باللبس العباية الإيد من جوة كده مكتفة نفسها يجي يركع ما بقاش عارف يركع يجي يسجد ما بقاش عارف يسجد فيقول هو أن يلتحث بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال وقيله أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرفع طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب الأقوى عايز يقول إن السدل له أشكال عديدة جدا زي مثلا زي يقولنا يغطي بقه يغطي بقه منخيره يغطي جبهته وبقه ومناخيره ماببقىش باين غير عينه يعمل يلبس الاسدال ويسيب الثوب مرخي على الأرض يلبس يلبس العباءه ويروح مدخل ايديه من جوه ويلفها حوالين جسمه ويبقى زي المتكتف كل دي اشكال يعني تشترك في معنى الايه معنى السدل طيب نمره 7 بقى التثاؤب ان يبقى هو واقف يصلي عمال يتثاوب كل شويه عمال يفتح بقه ويتثاوب وحتى مش هاين عليه يحط ايده الشمال بطن ايده الش... بطن ايده اليمين الذي يتثاءب يحط بطن ايده اليمين يعني بطن الايد اليمين يسد بيها بقه كده او ظهر ايده الشمال يسد بيها بقه اذا كانت ايده الشمال يبقى الظهر اذا كانت ايده اليمين يبقى البطن بحيث ان هو يسد بقه كده اللي هو مفتوح ده وبيتتوب بيه لأن الشيطان بيضحك منه إنه هو لما سيب بقه كده ما ما يدرجوش بإيده أو ما يكتمش ما يكذمش ما يقفلش بقه كده هو بيتتوب الشيطان ويضحك يضحك منه تعال نسمع كده حديث سيدنا أبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التساؤب في الصلاة من الشيطان التساؤب في الصلاة من الايه؟ من الشيطان فإن تثائب أحدكم فليقذم ما استطاعه يحاول أن يضم بقه كده ويقفله هو بيتثائب برضو حديث صحيح نمرة 8 الفعل الثامن من المكروف في الصلاة سيدنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو نمرة 8 البصاق جهة القبلة أن الإنسان هو بيصلي ما يتفش نحية القبلة ما يبسقش نحية القبلة، وما يتفش على يمينه، لا يبصق على يمينه، ولا على يمينه، ولا نحية القبلة، ولا قدامه يعني نحية القبلة، ولا عن يمينه، وهو بيصلي، طب يتف يتفل عن شماله، يدفل عن أي عن شماله، طبعا ده برضو ما ينفعش في المسجد، ولا ينفع في البيت وندافع على السجادة، اذا كان في جيبك منديل ورق ولا حاجة، بتطلعه وبيتف فيه، تمام؟ إنما ما ينفعش وأنت على السجادة، ولا ينفع وأنت في الجامعة. طبعا ده فعل بيبقى مقزز ولا يبقى تبقى انت واقف في في في صلاه الجماعه وتتف على شمالك اللي جنبك يزعل منك وتدي تعمل مشاحنات انما كان الامر ده ينفع زمان لما كان الايه المسجد حصباء هتتف هتنزل التف على عبدكم الله يعني في اللوصه البخاق هينزل على الايه على الارض فالرملة هتتشربه تمام او ان الانسان وهو في المسجد قاعد حتى في غير الصلاة ممكن يفتح بركة كده ويتفل فيها ويغطيها يعني انما الفرش المساجد لوقتي مكت وحاجات يعني نظيفة مش هينفع الامر ده انما الانسان يطلع منديل منجيبه ورق او منديل قماش ويأخذ من فمه التفلة ويعني ده افضل وتأدبا يعني سيدنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الانسان ما يتفلش ناحية القبلة لان الله عز وجل تجاهه الله عز و هو واقف بين هذا الله عز وجل الله عز وجل في قبالة القبلة فيبقى هو لما يتفى كذا فهذا ليس فيه تأذب مع الله عز وجل سيدنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل أو قبل وجهه الله عز وجل وصادك واقف وصادك أنت واقف أمام المولى عز وجل فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ما يتفش قدامه ولا عن يمينه ما يتفش عن يمينه طب ليه ما الملائكه واقفه على يمينك طيب وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى يبقى لو عايز يتف يتف عن يساره تحت رجله الايه اليسرى فإن عجلت به بادرة يعني خرجت غصب عنه يعني لا لا التفلف في بقه لابد ان هو او انه في بقه لابد ان هو يتخلص منها قال فليق فليقل بثوبه هكذا ياخذها في الثوب بتاعه يطمع يلم الثوب الثوب بتاعه وياخذها في الايه في الثوب بتاعه ثم طوى ثوبه بعضه على بعض هو ياخدها ياخد التفلة في الثوب ويفرق الثوب في بعض كده بحيث ان يتشربها الايه الثوب يجي واحد يقول لي ده أمر مقزز وده ينفع في الصلاة نقول له اصل النخامه إنه خامة وإن كان الطبع السليم بيتقزز منها إلا أنها ليست ناجسة إنه ليست ناجسة إنه خامة ليست ناجسة تمام لأنها خارجة من بؤل الإنسان لأن جاسة اللي بتخرج من قوب المدبر كده تمام إنما داء دي خارج خارجة من إيه من فمه فليست بليست بناجسة واحنا بنقول مثلا للإنسان اللي هو بتتعجله النخامة يعني بتخرج منه غصب عنه دايما يبقى شايل في جيبه منادي الكينينيكس طلع المنديل و... وانت في الصلاة هذه الحركة في صالح الصلاة لانها لو انت ملتاش هتمنعك من خشوعك فانت بتطلع المنديل وتروح ساحب به النخامة من بؤك وحتى اللي جنبك ما يحسش به يعني ما تكسرش الحركة يبقى ده الفعل الثامن مما يكره فعله في الصلاة ايضا فعل تاسع وهو تشبيك الاصابع وانت بتصلي ما تشبيكش اصابع ايدك يكره تشبيك الاصابع في الصلاة سيدنا ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة اتى توضى وتمشي للمسجد وانت ماشي حتى في الصلاة واعدت في المسجد تنتظر الصلاة انت في صلاة فلا تشبك إذا كنت ماشي ولا تشبك إذا كنت قاعد في المسجد أه؟ كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك أصابعه, أصابعه صلى الله عليه وسلم أو شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يعني هو ماشي طالع من بيت ورايح المسجد أه؟ لغاية ما يرجع فهو في صلاة فما شبكش إيه في الوقت ده ما شبكش في بعض يشبك صابعه في بعض كده أه؟ يكره تشبيك الأصابع في إيه في بعض كده والإنسان بيه بي بيصلي تمام ولو هو قاعد برضو في الإيه في المسجد ينتظر الإيه الصلاة لأنه وحتى هو بينتظر الصلاة هو كأنه في صلاة كأنه في صلاة طيب الفعل العاشر الذي يكره كف الشعر والثوب يعني ايه كف الشعر والثوب وانت بتصلي ما تشمرش ادراعاتك ولو انت كنت لسه متوضي قبل ما تصلي قبل ما تدخل في الصلاة قبل ما تكبر تكبيرة الاحرام نزل الكم بتاع ايدك لا تشمر رجلين البنطلون ولا تشمر الكمام بتاعة القميص ولا الكم بتاع الفينيلا مثلا اللي انت لابسها سواء كان فانيلا خروج او فانيلا طويلة ليها كم الكمام ما تشمرهاش واذا كنت مشمرها نزلها ولو كنت تانيها برضو نزلها طب لو تشيرت بقى نص كم لا ده هو تفصيلته كده خلاص نص كم هنعمل فيه انا افرده ازاي تمام نص كم انما التاني بقى اللي هو انت مشمره عشان كنت بتتوضى او الدنيا كانت حر مثلا او انت مشمر عشان الكمام ما تتوسخش في العمل بتاعك ساعة ما تيجي تصلي يبقى تنزل الكمام بتاعك ولو انت برضو مشمر رجليك بتاعت البنطلون تنزل الايه الرجلين ما تخلهمش مشمرين وانت بتصلي ده اسمه الكفتة اسمه ايه؟ اسمه الكفتة طيب او اسمه الكف يا الكفت يا الكف يا الكف ايضا اه بعض الناس بتبقى لابسة الافاطين مع الافطان الجلبية التوب يعني وبعدين يجي هو لمه على وسطه كده ويروح ربطه في وسطه كده نقوله برضو ده كفت لا يصح الكفت ايضا الاخوانا الجماعة السودانيين والجماعة الاهل الصعيد بيعملوا الافطان بتاعهم كمام واسعة يروح شاي للكم حطه على كدفه نقوله ده كفت برضو ما يصحش وانت في الصلاة يصح في غير الصلاة وانت برا الصلاة ينفع انك انت تشمر كمامك إنما طالما هتدخل في الصلاة قبل ما تدخل في الصلاة تنزل كمامك ولذلك بنجد الناس اللي بتتوضى في الصلاة في في الميضة مشمر وهو بيستوضى بعد ما يجي يدخل الصلاة ترقيه واقف بيصلي وهو مشمر رجليه متشمرة وإديمت شمرة لابد أن هو يعلم أن هذا مكروه مكروه في الصلاة كافة السوب مكروه في الصلاة طب أما كافة السوب علمناه فما هو كافته الشعر كافة الشعر بقى زمان كانوا بيسيبوا شعورهم طويلة تصدل على اكتافهم شعرهم يبقى ايه يبقى نازل على اكتافهم كده زمان طيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكده يعني العرب كانوا يسيبوا شعورهم نازل على اكتافهم طيب كان يجي يعمل ايه بقى ساعة الصلاة يلم شعره كله فوق دماغه ويروح كابس عليه الطائية او العمامه فيبقى الشعر كله محبوس فين على رأسه يبقى كافة ولمه كله على شعره وكبس عليه الطائية ما يبقاش مسدول على ايه؟ على كتفه اهو ده مكروف في الصلاة عايز تعمله عمله بر الصلاة وانت في غير الصلاة اعمله مفيش بأس انما انت جوه الصلاة لا سيب شعرك مسدول على اكتافك وانت جوه الايه وانت جوه الصلاة حتى لو كنت انت عامله كده بر الصلاة قبل ان تدخل وتكبر تكبيرة الحرام وتدخل بها الصلاة تنزل شعرك وتلبس طاقيتك وتسيب شعرك مسدول على راسك دليلنا ايه حديث سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه لا اكف لا اكف امرت ان اسجد على سبعه لا اكف شعرا ولا ثوبا النبي عليه السلام أمرنا أن احنا نسجد على سبعة أعظم إيه هما الجبهة والأنف عضنا واحدة وما ينفعش تحط جبهتك في الأرض وانت ساجد ومنخيرك مرفوعة ما ينفعش لا تنعقد الصلاة تجزئ لازم زي ما انت حاطت جبهتك تحط أنفك لأن دول أعلى وأشرف جزء في الإنسان يضعهم تعبدا وتذللا لله عز وجل يبقى ما ينفعش مناخدك لوحدها دون الجبهة وما ينفعش الجبهة وحدها دون, دون الأنف يبقى الجبهة والأنف عظمة واحدة والكفين يبقى الكف يبقى الكف على الكفين حزوا الأذنين وانت ساجد يبقى دول كام تلاتة كده بثلاث تلات طب طيب والركبتين يبقى كده كام خمسة طيب وأطراف الأصابع متجهة ناحية القبلة يبقى كده كام اللي اثنين الرجل ال القدم اليمنى وأصابع القدم اليسرى يبقوا كده إيه يبقوا كده خ سبعة سبعة إيه سبعة أعظم. طيب ال الفعل بقى اللي بيقول النبع لسسامي أمرت أن أجوده على سبعة لا اكفه شعرا ولا ثوبا اهو ده الشاهد بتاعنا بقى لنكف ثوب ولا نكف ايه شعر يبقى نفرد كم الـ الـ الـ الـ الثوب سواء كان كم الرجلين او كم الايدين والشعر اذا كان مكفوط نسدله نسدله وننزله كده ونخليه مسدول على الاكتف طيب الفعل المكروه الحداشر انك تقدم تقدم ركبتك على يديك وده ده دي مساله طبعا خلافيه واحنا اتكلمنا فيها انما الاولى انك ايه تنزل ايديك ايديك تنزل على الارض قبل ركبتك يعني تنزل على الارض في الهويه للسجود تهوي للسجود على يديك قبل ركبتيك إن انما يعني الشيخ بتاعنا حفظه الله بي بي بي ينصر القول باني النزول على الركبتين قبل اليدين هذا فعل مكروف في الصلاة وبيستند على الحديث اللي رواه سيدنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه علشان ما نتشبهش بالجمل بالبعير وهو الجمل لما بيجي يركع يجي يسجد يعود على الأرض بينزل على على ركبتيه قبل يديه فهو النبي عليه السلام مش عايزنا نتشبه بالبعير إنما عايزنا ننزل ونخالف نخالف البعير ننزل على يدينا قبل إيه قبل ركبتينا فالنزول عند الشيخ عند الشيخ النزول على الركبتين على الركبتيين قبل اليدين فهذا فعل إيه فعل مكروه الإمام البديعية يعني آه يقول في فتوية الكبرى وسواء كان النزول على اليدين للسجود يعني على اليدين او على الركبتين فالصلاة عندي صحيحة تمام انما العلماء بتوعنا بيدوروا بي على الفعل الاولى الاولى وبيعتمدوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لالا يتشبه المصلي وهو يسجد بالجمل او البعير. طيب حديث برضو كلها حديث آآ صحيحة بسط اليدين في السجود اللي هو احنا بنسميه ايه انبساط الكلب يعني اني شفت الكلب عزكم الله وهو قاعد على الارض بيبقى باصة ايده ازاي او الاسد احيانا يراد بالكلب هنا الاسد واحيانا يراد بالكلب على الحقيقة او الاسد من, من من جملة اسمائه الكلب تمام فالاسد بيقعد كده الكلب ايضا لان ربنا عز وجل يقول في سورة الكهف وكلبهم باصة ذراعيه بالوسيل طيب سيدنا انس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يا أبو صد أحدكم ذراعيهم بصات الكلم يعني ما تخليش الساعد بتاع بتعيدهك والمرفق مسندين على الأرض وأنت إيه وأنت ساجد إنما ترفع كفينك بس هم اللي يبقوا على الأرض وتجافي الساعدين اليمين والشمال عن الإيه عن الـ عن الأرض يبقى دوا برضو الفعل الإيه تلتاشر المكروف الصلا الفعل الفعل الإثناشر مكروف الصلا أما الفعل التلتاشر المكروف الصلا وهو الصلاة بحضرة الطعام وهو جعان يعني والأكل محطوط وهو يدافع الأخبثين أعزاكم الله محصور عايز يدخل يقضي حاجته سواء كمبول أو غائط وقعد بقى يعني على عمال يعني يدافع يعني خلاص مش قادر طب معلأ إيه يقضي حاجتك واسترح وصلي وانت مطمئن وانت في خشوع هيقول لي اصل الجماعة هتروح مني طب ما تروح الجماعة سبحان الله يعني انت تقف في الجماعة تصلي بيها خشوع ولا تدخل تقضي حاجتك وتتوضا وتقف حتى لو لحقت اخر ركعه تبقى واقف وانت ايه وانت مطمئن ويا سيدي لو راحت منك الجماعة ادخل ورا حد من اللي بيصلي وانت بعذرك ها اذا ما تقفش في الجماعة وانت واقف تقول يا رب الامام يخلص امتى يا رب الامام يخلص امتى اصل انا خلاص انا هنعمل على نفسي انا لا طب وعلى ايه على ايه ادخل اقضي حاجتك واستريح وانت واقف ايضا جعان تقول رب الإمامي يخلص ده لا هموت من الجوع بطنك عمالة وقرقر من قلة الطعام طب وبعدين لا نقول لك لا كل الأول وبعدين نلحق الصل طب كانت ومالحقش الصلاة روح صلي وراء أي حد من اللي بيصلي الصن ونسمع الحديث كده. ستين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاتة بحضرات الطعام لأنك هتبقى وقف مش بتفكر في الصلاة مش خاشع في الصالة، تعرف تفكر في الأكل، انت جعان، والنبي عليه السلام يقول ايه ال, ال في الكانة يدع كان في يقول في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئس البطا ال ال الجوع بئس الضجيع لأن ال بيشوش فكر الإنسان، الإنسان جعان ما يعرفش يركز، تمام؟ فلذلك الإنسان يأكل، كل الأول والحسين عبد الله بن عمر كان يوضع له العشاء فيقدم العشاء العشاء على العشاء ويبقى قاعد بياكل وسامع الإمام وهو وهو بيقرأ القراءة بتاع الإمام وكان يخلص أكله ويروح يلحق, يلحق يلحقه مع مع الإمام ولا يعني يدخل في الجماعة وهو جوعان مش عارف يصلي مش هيعرف يركز صلاته ستكون صلاة بلا روح بلا خشوع النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث رويته ستين عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرات الطعام يعني الطعام محطوط ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والبراز أعزكم الله بلو الغائط نحن بالسبيب أبقى نقول محصور المحصور يدخل يضحكته ويضايح نفسه الفعل المكروه الاربعتاشر الذي يكره فعله في الصلاة وده آخر, آخر فعل هنقف عليه آخر فعل مقروه نقف عليه ل-14 يبقى عندنا 14 فعل مقروه الفعل 14 هو انك تسابق مسابقة الامام انك تسابق الامام تركع قبليه تسجد قبليه ترفع قبليه او انك تسويه في الحركة يبقى لا تسبق الامام ولا تسويه والدليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار يعني اللي بيسابق الإمام ده مش خايف ألا ربنا يحول رأسه لرأس حمار أو يحول صورته لصورة حمار مين يقبل كده هل حد يقبل دي في الدنيا ولا يقبله حتى في الآخرة ها يا رباع العلماء قال لا ده ربنا اللي بسماء الإمام أو يساوي ربنا بي بيحول صرته في الآخرة إلى رأس حمار إلى رأس حمار عزكم الله ويعرف على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في الحشد أن هذا الذي رأسه رأس حمار إنما كان إنما كان يسابق الإمام في الحركة إنما كان يساوي الإمام في الحركة وقيل في الدنيا وخيل في الدنيا والآخرة والله تعالى علَى علَم إذا ما على كل حال محدش يرضى أبداً إن ربنا يحول رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا فيهما معا يبقى ما حدش سب الإمام استنى حتى ينتهي الإمام من التكبير لآخر ما ينطق حرف الراء بتاع الله أكبر تروح جاي تبدأ أنت الحركة أول ما خلص الراء من التكبير تبدأ أنت الحركة مش الإمام لسه بيقول الله تكون أنت ساجد قبليه او هو بيسجد انت تسجد معاه لا دايما خ... ت... ت... تكون خلف الامام بعد الامام على طول تمام لا تسبق الامام ولا تساويه في في الحركة بكده يبقى انت هنا من الافعال اللي هي مكروهة في الصلاة نقولها بسرعة كده اول فعل العبث بالثوب او بالبدن لغير حاجة ثاني فعل الاختصار وهو انك تضع ايدك على وسطك وانت لا افتصال تالت فعل رفع البصر الى السماء ده مكروه ايضا وانت النظر بحال السجود وليس الى السماء رابع فعل انك تلتفت في الصلاة لغير حاجة خامس فعل انك تنظر الى ما يلهيك وانت في الصلاة خامس سادس فعل انك تسدل السوب يعني تخليه ينزل تحت كده او تغطي بيه فمك وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وانفك الفعل السابع انك تتثائب تكتر من تتتاوب يعني تتثائب وانت بتصلي آه آه كتير يعني لو الانسان تثائب مرة واحدة ماشي إنما مش كل شواء عملتها تسائب تسائب وبعدين لو تسائبت حتى تكتم أو تكزم إما تقفل بققك إما أنك تضع يدك اليمين بطن يدك اليمين أو ظهر كفك الشمال على إيه على بققك تداري بققك الفعل الثامن البصاق ناحية القبلة أو عن يمين ما تتفش ناحية القبلة ولا تف عن يمينك وإذا أردت أنت تف يبدأ تف في ناحية اليسار أو طلع منديل وتاخد به النخامة تشبيك الأصابع وأنت بتصلي ما تشبكش أصاب كف الشعر والثوب يعني ما, تت ما تتنيش ثوبك ونت بتصلي ولا كم رجليك ولا كم إيديك ولا شعرك حتى آآ آآ الفعل 11 لما تيجي تنزل للسجود انزل الأول بإيديك حط إيديك على الأرض قبل ركبتيك نمرة 12 فعل المكروه نمرة 12 باسط اليدين في السجود كهائة الكلب هذا مكروه الفعل 13 مكروه إنك تكون جعان وتقف تصلي بحضر الطعام يعني طعام موجود محطوط انما انت وقفت تصلي هتصلي وهتصرخ في الصلاه هتصلي من غير خشوع او ان انت محتاج انك تدخل الحمام عزك الله طيب يبقى ادخل الحمام الاول وإلا لو وقفت وانت تدافع الاخبثين الصلاه بتاعتك لا تنعقد الفعل الاخير وانك تسابق الامام في الحركة او تساويه في الايه في الحركه جماعه الخير لعل في ما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى ليوا لكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتمعون أحسنه بعد كده إن شاء الله اللقاء القادم إن كان في العمر بقية هناخد ما يباح فعله في الصلاة الحاجات اللي أنت يعني ممكن أن أنت تفعلها وإنت, وانت بتصلي فإلى أن نلتقي إن شاء الله عشر دقائق ربع ساعة ونواصل حديثنا في كتاب العقيدة تسهيل وتاهزيب تسهيل العقيدة الإسلامية للشيخ الجبرين رحمه الله تعالى فان شاء الله حتى نلتقي اللي عنده سؤال يكتبه على صفحة التواصل في المنتدى صفحة الشيخ محمد سمير الأزهر يكتب السؤال وإن شاء الله إن كان عندنا ثورة من علم أجبنا وإلا قلنا الله تعالى أعلى وأعلم جزاكم الله خيرا لحضوركم وحسن إصراحكم